جعلنا فِي اعماقِهِم اغلالا فَهِيَ الى الاذقان فَهُمْ مقمحون وَجَعَلنا مِنْ زِينِ ايديهِم سَدّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدّا فَأَغْشَيناهم فَهُمْ لا يُبْصِرون وَتَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ أَمْ لَقْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ وخشي وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أطحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إِنَّا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم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 إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاتمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون وَآيَةٌ لهم الْأَرْضُ الميتة أحييناها وَأَخْرَجْنَا منها حبا فمنه يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيل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 بِثَ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نسلخ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ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 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا طيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فان لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خطيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي